وَإِذْ تَنَزَّلْتُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَطَهُورًا وَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَشِفَاءً لِّلنَّاسِ وَيَذْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وترى الشمس إذا طلعت تزاوه عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من إِلَّا غُفِرَ وَالْمُهْتَدَى وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُ بَيْنَ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ وَكَفَّ لَهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَّا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا